وبث منهما رجال كثير ونساء واتقى الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيبا يصبح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوها عظيم أما بعد فهذا وأحمد الله سبحانه هو المجلس الثاني من مجال في شرف منظومة البيطوني في مصطاح الحديث وهذه الدروس كما هو معلوم تبث عبر شدة الإنترنت في غرفة دروس الشمري في برنامج البايروس عمرت الله بالعلم الناس وبالدعوة التوحيد والسنة وبالذب عندي وهذه دية الخميس الخامس من شهر رجب من العام الحاج والثلاثين بعد اللئة الرابعة والف من هجرة الذي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان المجلس الماضي وهو المجلس الأول في ليلة الخميس الثامن والاثنين من شهر دوامة الآفرا من العام الحادي والثلاثين بعد المئة برادية وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد أخبرني بعض الأحبة القائمين على الدورة العلمية الأولى. في متديات البينة التلفية الشببة والتي تمثل هذه المداردة للبينكونية من إحدى زواياها وأركانها حلقة منها أي من تلك الدورة أخبرني وطلب مني أن يبثط الشرط أكثر قال أفقه الله لأن كثير من الشخوة والأخوات المتابعين متجئونها الطلبة وطلب أيضا أن تكون مدة الترث على المجلس تقريبا من مدة المجلس السابق فأقول أنا إنما أطلق المجلس الأول قليلا لسببين اثنين بل ثلاثة أما الأول منها الإستبارة البحث وتسلسل الكلام الشيء الذي يؤثر عليه إيقافه أو قطعه أو فصله والسبب الثاني أن رأي الشيء المشروح من المساحة والسهولة المكان بحيث لا يصعب على المتابع الاستبرار في فهمه وهضمه. فنحن لم ندخل بعد في شيء من الأسلاحات الدقيقة، ولا طرَدنا باب التسفيات الكثيرة في هذا الحين. والسبب الثالث أني لم أرد وما زلت لا أرد. تطويل وتسفير عدد المجالس في هذا الشق. لينستطيع استغلال الصيف وإجازته في تناول شيء آخر متدارك به إن شاء الله تعالى. سأصول الشرح مثلا وعلى كل حال فأنا مستجيب لطلب الإخوة والأخوات إن شاء الله وتأعمل على تقليل الكلام وتقصير مدة الدرس إلا إذا اختطت الحادث غير ذلك لتراضي المعلومات مثلا أو لزخامتها وفترتها وأما تبسيط الشرح فلقد والله بسطت ذلك جدا جدا ولا أسلم أنه لا يمكن أبسط من ذلك ولا أسلم منه ولكن من درق هذا العلم وعرق تفرة مصطلحاته وتشعب أبوابه ووطرة تسريعاته فإنه مقرب لي بما بكرتم والقلاطة أبشروا بما يسركم إن شاء الله وأقول هذه بعض الثوائد المثممة ما يتعلق بالناظم رحمه الله الأولى ما سبق قراءته من آخر الدرر البهية في شرح البيكونية لبدل الدين الحسيني الله عنا وعنهم حيث قال رأيت لبعضهم أنها أي نفة البيكون إلى بيقول قريتهم في أقليل في إقليم أذربيجان بقرب الأكرار أقول قد رأيت ما نقله الحسيني هذا في كتاب المحلي فاتحل القاتل المعين المغيط بشرق منظومة البلقونية في الحجم ولا يخفى أن هذه الأسماء لم يشتاكم لله سبحانه وتعالى ولا يخفى أيضا أن تسمية الكتب بهذا الفسم يحتمل أحد أمرين يحتمل الفتح بمعنى التنسير ويحتمل الفتح بمعنى الكشف الصوفي ولذلك كان أول من سمى كتابه من الفتح كما أعلم ابن عربي الطائي المكي زندير سمى كتابه الأسفحاب المكي بهذا الاسم. والأفضل والأحسن أن ينصرف العالم عن تثنية كتابه بإستهاد الأثماء المجملة ليقول بدلا الفتح قيسيرا مثلا شاهد أنا عندي مصورة عن مخطوطة هذا الكتاب وإليها أرجع و علمت من بعض أن الكتاب طبع بتحقيق بعض العراقيين. الذي نقله الفصيحي قد وجدته في كتاب المحلي قال لعلها نسبه إدل البيقول وهي قرية في إقليم أذربيجان قريب من الأفرة أما الفيحة الثانية فلقد اطلعت على تدخي أخينا القاضل الشيخ الكريم عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله على البلقونية ورأيت تجريحه التي تماظمها هو عمر لا طاها وذلك اقتناجا منه حفظه الله إلى ما قال بالأجهوري في حاسيته على كف البخاري، قال إنه وجد في فيهام ندخة عليها خط الناظم منصه وقال اسمه الشيخ عمر بن الشيخ محمد بن ستتوه أبي مشقي الشافعي فرجح الشيخ البخاري وحفظه الله هذا رجحه على ما جزم به كحالة من كون اسمي الناظم طاها وأنا أقول لو ثبت أن هذا الهامش بخط الناظم أو حتى بخط أحد الله أو على الأقل في زماني لكان هذا احتمال احتمالا قويا ولا كان الصحيح أن هذا الهامس لا يدرى من كاتبه ولا يدرى في أي زمان كتبه، ولقد كان صيحنا الإمام الألغاني رحمه الله كثيرا ما يشكره من عبث بعض المتأخرين بالمخطوطات حيث يكتبون عليها ما ليس طوابا يكتبونه بالحبر الذي لا يلقى فيبقى إذا استفجيحنا لما جدم به كحالة أولى من هذا الكلام غير مستنف إلى جليل وأولى أيضا من شك الزيرتلي والله تعالى فإذا تمثال ذلك أن بعض الناس قد دعموا أن نظم بيثونية متقدم وأن هذا لإسم لأ البيثوني ليس اسما له بل ناضم البيطونية متقدم زمانه جدا عن هذه المرحلة من الزمان التي تنسب إغيها هذه المنظومة البيطونية ويرون أن هذا السسم البيطوني اسم مستعار في نجاز التعبير ويرون أن بعض الكتاب والمصنفين كانوا يفعلون ببالغ من تعمية أسمائهم أحيانا محافظة على الله وفرارا من السفرة والصمم. وسبب هذا الذنب أن تقدم بالكونية على هذا الدماء الذي تنسى إليه ما وجد في شرق أربعين نوريا لإبني نقيق العيش. عاف الله عنه وعنكم من تجلبه بأجيات من هذه المنظوم. وذلك في قوله يومه الله في شركه لقول النووي في مقدمة الأربعين عن بعض حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله لون قيامة في زمة الطهار والعلم وفي روالة بعثه الله فقيها عالماً قال بالضقيق ولا يخلو طريق من طرق هذا الحديث من أن يكون فيه مجهور أو مجهور بالضعف فوضط الحديث بالضعف أو غيره من الصحة والحسن إنما هو باحتبار ثلاث أي رجاله الذين روضوا فالحديث الذي اتصل إتناده وكان رواه عدولا حديث صحيح والحديث والحديث البعيد ما عدا ذلك وهو أقسام كثيرة كما أشار إلى ذلك كله صاحب بالكونية في مصطلح الحديث بقوله أوله صحيح وهو مستصل إثناؤه ولم ينسى أو يعلم يرويه عدد ضاد عن ذله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدف رجاله لا تفضحي استهر وكل ما عن رتبة الحسن قطر فهو الضعيف وهو أقفى منك إنها النقل من شرق النووية الأربعين النووية وأقول ابن دقية عفو الله عنا وعنه متوفى في العام الثاني بعد المئة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبيكوني عاش في القرن الحادي عشر من الهجرة وكان حيًا قبل العام الثمانين بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يدرم سامات سبحانه الله فكيف ينقل ابن دقيق المتقدم عن البيكوني المتأخر هذا دليل كون النظم بعالي متقدم قبل ابن دقيق أو على الأقل معاصف له هذا إحسار قوي مجددا لو أحسن وأنا أشير بهذا إلى كون هذا الشرح المنسوب إلى ابن دقيق على أربعين النور يرحمه الله منحول ليس إذن دقيق كاتبه على ومن أجلة ذلك هذا النقل عن البيتونية فهو يدل على تأخر كتابته كثيرا عن زمان ابن دقيق لي. وأما الفائدة الرابعة والأخيرة في هذا المقام فهي أن بعض الراحلين يرجح أن تصحيفا قديما قد وضعت المنظومة أدى إلى قراءة الناس هذه النسبة هكذا البيتوني بالقهر يقول والصواب والله أعلم البيتوني باللامة فيكون صاحب المنظومة على دعمه هو عمر البيتوني الشافعي المتوفى في العام السادع والاسترين بعد الألف من حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إمام الشافعية في جامع بيق أمية في حللة وهذا احتمال بناه على تدريف أن اسمه هو عمر لا رأها والله تعالى أعلم وقبل الشروع في شرح أبيات هذه المنظومة فهذه بعض المصطلحات الهام في علم الحديث درج كثير من الكتاب والفرار والمحشين والمعلقين على تقديم بها بين يدي رافة علوم الحديث وهي معرفة الحديث والخبر والأثر والسنة والحديث القدسي والسند والإثناد والمتن والمسند والمسند والحديث والمحدث والحاكم والحاكم وأمير المؤمنين الحديث ونحن ذلك من الألقاب الحديث وأهدي سأقول أما الحديث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 وأمر الصلاحان فهناك الصلاحان فناس يقولون أن الحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله سلدا من قول أو فعل فقاط كما شرح مقالتهم الأرجبي بيجو رحمه الله وناس أخر يقولون أو تقرير أو غطف يعني يزيدون ذلك على القول والفعل وهو الصواق أن الحديث قول فعل تقرير ووصف ويراجع لهذا التعريف تدريب الراوي فيوصف وبعض العلماء يطلقون فيقولون كما قال الحافظ في فتة أن الحديث هو ما يضاف إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا بإطلاع ويمكن صنص ما هو المضاف وقد سبق في المجلس الماضي شرط القول والسعر والتقرير اللفظ والتقرير الحكوث والوصف الخلط والوصف الخلطي في على كل واحد منها فأما الخبر فهو لغة أن النبل تما في بسان العرب وغيره فلقد قال الأمثبيلي رحمه الله قال هو يضبع على قول يحتمل الصدق والسدق وعلى معناه القائم بالنفس فيقرب معناه المعنى السدق ويقال خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على الحقيقة ومنه اسم الله تعالى الخبير أي العالم بما كان وبما يكون وقال أبو الزرداء وجدت ناسا أخبر تقله أخبر تقله أي إن تعرفهم تبغضهم فإن فرضت فطاق الأخبار من خبرته فيكون أخص من أجل وقال الحافظ رحمه الله تعالى في شرخه على نقبته الخبر عند علماء هذا الفن مرادة للحديث ولكن قد تكلم العلماء في فرق بين الحديث والخبر فقال الحافظ قيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلم والخبر معداء عن غيره ومن ثم قيل لمن يستغل بالتواريخ وما تاتلها الإخبار ولمن يستغل بالسنة النبوية المحدد وقيل بينهما عموم وخصوص مطلطة فكل حديث خبر من غير عدد وقال النفذيج رحمه الله في شخص قال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 بينهما عموم وخصوص مصدر فكل حديث خبر ولا وقيل لا يطبق الحديث على غير مبقوع إلا بشرط تقييد. شرط التقييد يعني أن يقول مثلا هذا حديث موقوف هذا حديث مبقوع قال الأنبي وذكر الإمام النووي في النوع السابع من تقريبه أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر وأنا فقهاء قراتان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر يقال أثر الحديث بمعنى أويته ويسمى المحدث أثريا نتبة للأثر وأما صيحنا الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فله سيّب اسمه مصطلح الحديث يقول فيه الخبر بمهنة مهنة فيعرص أو فيعرص بما تبقى في تعريف الحديث وقيل الخبر ما أضيث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى غيره فيكون أعمى من الحديث وأشمل وقال الدبيدي في القلائد العمرية على المنظومة البولية قيل هو مرادف للحديث وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولا عكس وقيل الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخبر ما جاء عن غيره ومن ثم رحل لمن يشتغل بالسواريخ وما ساتلها الأخباري ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدد وحينئذ فهما متباين القلائد العنبرية هذا حققه الحلبي الضالب حدر الله و هكذا جاء ضبط هذه اللغة في الأخباري وهذا غلط لأن الأخبارية نسبة إلى الأخبار وهي جمع خبر والصحيح الأخباري بالكسر لا بالكسر نسبة إلى الإخبار أي للإنباء إن النسبة ما تعلمون في لسان العرب لا تكون جمعه، فلا يتقالوا مثلا صحفي أو دولي أو قفوري هذا غلط والصحيح عنه يقال صحفي نسبة إلى صحيحة وجولي وطوري وقبري وهذا أما لك ففي الكافي رحمه الله تعالى قال هو بالأصل ما ظهر من نجي الشخص على الأرض قال تهير والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينتهي العم حتى ينتهي الأثر أي إذا مات لا يبقى لقدمه أثر على الأرض وفي الاسطلاح يطلق على الحديث المرفوع والموقوف وعند كثير من المنات عند الإطلاق بالموقوف وأقول بعض العلماء يجعلون المرفوع والموقوف أثرا كما تبقى نقله عن الحديثي ب كلام النووي في تقريبه وبعض العلماء لا سيما الصهاه يسمون المرفوع حديثا والموقوف أثرا كصها خراسان كما تبقى ومن القول الذين يسمون المرفوع والموقوف أثرا الصدري ابن درير رحمه الله كما تم كتابه تهذيب الآثار ومن الضفر الذين يسمون الموقوف أثران دون المرفوع الذي حقيم الله عنا وعنا كما في تثميته لكتابه معرفة السنم والآثار وقال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه المعروف بكتابه عن قول قال أخذناه بكتلالا بالكتاب والسنة، ولا. أما الزبيدي في الصلاءات العمرية فهو يقول: أما الأثر فهو الأحاديث مرقوعة كانت أو مرقوفة، وبعض ضبطها أصروا عن المرقوفة. وقال صيحنا الإمام المتسنن إبن عزيمي رحمه الله في مصطلح الحديث قال الأثر ما أضيث إلى الصحابي أو التابعي وقد يراد به ما أضيث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقيدا فيقال وفي الآثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما نقل الآيفا من تقريب النواوي في تدريب الواوي أن الأثر قد خفطه بطهاء وطراتان بالموقوف السلاح ومنهم جماعة خفطوا المرفوع بالخبر لكن أن المعتمد الذي عليه المحددون أن يسمى كل هذا أثر لأنه مأقوض من أثرة الحديث أي الغيثته ولا يخفى كلقب المحدثين بلقب الآثري نسبة إلى الحديث. كما قال حافظ العراقي رحمه الله في مقدمة أو في أول في مطلع الفيضة قال يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم ابن فصيل الآثري. ولا يفكر أيضا تثمية أهل السنة والحديث بأهل الأثر كما تم الحافظ رحمه الله كتابه في مصطلح نقبة الفكر في مصطلح أهل الأثر والحاق أن الحديث ما أضيث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن الخضر ما أضيث إليه وإلى غيره وقد راهق الحديث وأن الأثر كذلك وإن كان اقتصاطه بالموقوف عند الفقهاء أشهر فأمتنا فأمتنا تلاحبون كيف سما علماء الحديث دواوينهم ومصنفاتهم في الحديث باسم السنة أو السنة كشر السنة للبغو والسنن لأبي داود والنساء والبيحة رحمهما الله لكل واحد منهما السنن الكبرى والسنن الصغرى ولبجائه ولبن ماجه وغيرهما السنن أيضا حتى صحيف الإمام البخاري رحمه الله أسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنانه وأيه ذكر هذه تسمية الحافظ المحجر في هذه الثالث فمث سنة السنة لغتان لفظ مؤنث تأنيثا حقيقيا لأن الألفاظ في اللغة إما ألفاظ مذكرة إذا ذلت على ذكر لفظ ومعنى كعمر وعلي وإما ألفاظ مؤنف وتأنيث نوعان تأنيث الحفيقي وهو الذي ينتهي لفظه بالتاء كبهية وبهينة أو بالالف كليلة وحتى لو كان هذا اللفظ يدل على معنى هو ذكر كحمزة وقتيبة فإن هذه الأبطار مؤنثة تأنيفة حقيقيا أي لقضي وأما التأنيف المعنوي فما دل على أنتا في معنى وإن لم يكن في لقضي ومبنى وإن لم مؤنثا في لقضي ومبنى كسعات ونفلة فالسنة إذن لفظ مؤنث تأنيثا حقيقيا ومذكرها سنن والسنن لغة هو الطريق فالسنة إذا في الطريق وقد ورد لفظ السنن في حديث صحيح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 وفي حديث العرباب الثالث رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الوافدين المهديين من بعد تمتكوا بها وعبوا عليها بالنواتف أي بطريقة وبطريقة الخلفاء وإن لكل قوم سنة للحدادين سنة وللنجارين سنة وللسافرين سنة وللنجيين سنة سنة الحدادين هي طريقتهم في مهنتهم وعملهم وسنة النجارين هي طريقتهم وسنة السافرين طريقتهم وسنة النجيين طريقتهم ايضا واما السنة من حيث الاصطلاح فإنه يختلف معناها بحسب الثرون فسنة عند الأسوليين غير السنة عند الفضهاء غير السنة عند المحدثين غير السنة عند دعاة المنهج والمتقد فأما الأسوليون فهم يستمون كما هو معلوم بما يفيد حكما كرمية فسنة عندهم ما صححة ليس ما ورد أو ما أضيفة لا بل ما صححة لأنه لا يفيد حكما إلا صحيح وما قاربه لكسنا فلو قيل ما ثبث لكسنا أحسنا ما ثبث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول